وَمَا أَرْسَلْنَا قَيْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَابِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرٌ يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله مختصرا من كلام الحفظ من كثير في تفسير هذه الآية يقول تعالى مخبراً عن جميع من بعثه من المرسلين من الرسل المتقدمين أنهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذيب ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والاقوال الفاضلة والاعمال الكاملة والخوارق الباهرة والادله القاهرة ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيره مستقيمه على صدق ما جاءوا به من الله عز وجل وهذا نظير قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجال نوحي اليهم من اهل القرى فهنا بين أن الذين أرسلوا قبله كانوا بشر من أهل القراء يعيشون كما يعيش عمة الخلق وكما قال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون أي اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يصيع ممن يعصي. ولهذا قال وكان ربك بصيرا أي بمن يستحق أن يوحى إليه كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن يستحق أن يهديه الله لما أرسلهم به ومن لا يستحق ولذلك قال محمد بن إسحاق في قوله تعالى أجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون يقول تعالى لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعلت ولكني أردت أن ابتلي العباد بهم وأبتليهم بهم وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إني مبتليك ومبتل بك وفي الصحيح أيضا أنه عليه السلام خير بين أن يكون نبيا أو عبدا رسولا فاختاره أن يكون نبيا ملكا أو يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا في الواقع احنا سبق بين هذا الصورة وقلنا إن الصورة لها موضوع رئيسي الموضوع الرئيسي مبين في الآية الأولى منها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير وإن الصورة مقسمة داخل هذا المعنى إلى أربعة مقاطع انتهينا من المقطع الأول منها ورأينا كيف ان الآيات سارت على نمط الآية الأولى تفصيل لكل جزئية جزئية وكل مجموعة من الآيات آيتين ثلاثة بتكلموا في تفصيل جزئية ثم يسلمون إلى الجزئية الأخرى بسلاسة بالغة وبنوع من حسن الانتقال الباهر الآن احنا في ثنايا ذلك ذكرنا ان من اهم ما يميز القرآن حسن التفنن في عرض الفكرة الواحدة بعدة طرق وعدة سياقات ومنها ما يكون لهجته حادة ومنها ما يكون له وقع هادئ منها ما يغلب عليه المناظرة والمحاججة ما يغلب عليه الإنذار وهكذا فالآن عندما تجد هذه الصورة تجد المقطع الأول وكأن كان الخطاب في أقرب إلى أنه مواساه للنبي صلى الله عليه وسلم من كونه مناظرة مباشرة مع المشركين بمعنى تهوين شأن ما يقولون أنهم بيقولوا ما يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما يقولون عن القرآن وما يطعنون في النوع أساطير الأولين ولذلك تجد أن الإقاع كان هادئ رغم ان الموضوعات فيها نوع من الخصومة والانتقال سريع بين الفقرات والغرض الرئيسي كان الإشارة إلى أن هذا الكلام لا يستأهل الرد وأنه لا يوجد عاقل. يقول هذا الكلام عن قناع وإن الكلام لما بيتقال بيتقال من أبواب الجحود لذلك تكرر حكاية اقوالهم مع نسبتها مع وصفهم بأنهم أكافرون وظالمون ثم كان في النهاية الانتقال لآخر مقصد من مقاصد هذه الفقرة الأولى بأن المشكلة الرئيسية عند المشركين بل كذبوا بالسعب وتكلمت الآيات عن ما ينتظرهم من عذاب في يوم القيامة ثم انتقلت بهم إلى أن المسألة مش مجرد عذاب يوم القيامة ده في عذاب في الموقف ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله الآن بنأتي لقطعة تانية من الصورة وكأنها بتعيد نفس الأغراض ولكن مع إقاع أحد ومع ان النظارة هي, البالغة هي الغالبة على الصياق من أوله إلى اخره فتتخلى الآيات النظارة نوع من أنواع الرد على الشبهات وإذا يتأمل في ذلك يوقن ان هذا الكلام من عند الله دورك تعالى لا يستطيع أحد البلغاء أنه يعني يأتي بأقصى ما عنده في موضوع ثم يعيد ثاني بنفس القوة ونفس البلاغ ونفس الرصانة في نفس الصيق وإذا متكرر كتير جدا في القرآن وأحد فوائد التكرار في القرآن غير أن القرآن كتاب تربية وإن التكرار امرار المعاني على القلب عدة مرات يفيد في فتح اغلاق القلب لا سيما اذا كان هناك تنوع في الصياق فتجبر السامع على السماع لانه مش هي دي اللي سمعها قبل كده فيسمعها تاني يسمع الى المعنى له مدخل تاني الا انه من جهة التكرار اعوان على ان التكرار المعنى مع تغير الاسلوب والصياق فيه اعانه على السامع انه يسمع لان ده كلام جديد ولو وقعه ولو جماله اللغوي في حد ذاته اللي يخلي السامع يسمع وبعدين يجد المعاني بتتكرر من خلال هذا العرض الجديد الامر الثاني ان في إثبات في بلاغه القرآن وان القران لما تحدى الناس بان هم ياتوا بصورة مثله ممكن يقولوا كما ذكرنا فلت لو انه ان نبي سلام بصورة بصوره من الصور وهاتوا زيها يقول لا ما خلاص يعني هي مره طب يجيب ظل على مدار 23 عام ينزل عليه القران ويبقى مش فلت وينزل بمعاني مكرره ده حتى الامور اللي يصعب جدا البشر يكرر فيها يعني ما يجي حد يحكي قصة تلاقيه وصل ل... ل... لطريقة عرض معينة يراها هي أكثر طرق العرض تشويقا ومع هذا القصص القرآن تكرر في مرات كثيرة جدا وفي كل مرة يحصل نوع من أنواع التغير في السياق والتفنن فيه احنا الآن ال... ال... الآيات من أول هذه الآية إلى يعني قطعة تقريبا تكافئ في طولها ما مر من أول الصورة إعادة لنفس الشبهات ولكن مع درجة التدفيد أعلى ومع إن آيات النظارة والتهديد والوعيد بتتخلل الرد على هذه الشبهات كما ذكرنا أن بعد انتهاء المقطعين دول من الصورة يبقى لو أن اللي عنده قلب يعني يستمع واجتمع عليه هذا الأسلوب الثالث وهذا الخطاب البليغ وهذه المعاني المؤثرة طب وكما لو كان لسه عنده قدر من, من الجمود انتقلت الآية بمحاو... الآيات بمحاوله من محاولة تليين القلب للقطعة للف... الثالثة من الصورة في جولة في افاق الكون آه... لتليين القلوب وتذكيرها بخالقها وبنعمه عليها ثم كانت الفقرة الأخيرة فيها تسكين لقلب النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتيجة هذه المعركة خروج عباد الرحمن الذين وصفتهم الآية وصف يعني تطير له القلوب فرقا وحبا ويعني هياما في هذه الصفات التي وصف الله تبارك تعالى بها هؤلاء فإذا هذا مفتتح هذه الفقرة التي أو هذه القطع من الصورة التي تكرر فيها هذه المعاني حنلاحظ التغير في الواقع الآيات مع بقاء الفاصلة هي هي ذلك قلنا الفاصلة نوع الآيات بتختم بنفس الحرف أو بحروف متقاربة لها غرض في التيسير القرآن للذكر بأنه يخف على الحافظ ويخف على السامع ويستلزه السامع في أذنه ولكن ليس هذا هو العامل الرئيسي الذي يحدد واقع الآيات ولكن ما يكون فيها من ألفاظ وأنواع في الخطاب واستخدام حروف النداء وغيرها هذا ما نراه في الآيات. التي دالي ذلك هنا نلاحظ أنا ال أن الآيات التي قبل ذلك لما عرضت قولهم في النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت اقتراحات انه يعني ينزل يكون معه ملك أو أنه هو يلقى إليه كنز إلى غير ذلك وكان في شبهه ان تم الإعراض عن الإجابة على هذه الشبهات بما في ذلك قولهم ما, قوله ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق إلى بيان ان هذه التعللات ناشئة من تكذيبهم بالساعة بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمنكذبة بالساعة السعيد وبعد ما قدم النذارة وعراهم أمام أنفسهم بأن القضية هي مجرد أنواع من أنواع الاعتذارات الواهية عاد ليجيب ولكن الإجابة هنا برضو ضربت المشركين ببعض بمعنى ان في المرحلة الأولى من مراحل الدعوة كان هناك تعاون عجيب بين مشرك العرب وبين اليهود والنصارى وإلى الآن تجد أمر عجيب جدا يعني هذا الرجل الذي يطعن في القرآن وغير ذلك له أيضا طعن في النصراني وسب العيسى عليه السلام واتهام أمه عليه السلام بأنها بغير ومع ذلك تفاجأ مين اللي بيصرف عليه الكنائس مين اللي له محاضرات مين اللي إلى الآن مصرين ان هذا يستحق جائزة الدولة التقديرية إلى غير ذلك هم ما لهم يعني الموضوع ما عندهمش دايما تجد ان الشيطان بيوحد قوى الكفر أمام المسلمين حتى لو بينهم من بعض خلافات شنيعة جدا لو أنت تقول مثلا النصارى يعتبروا مين أعداءهم أكثر اليهود اللي بيقولوا عن عيسى عليه السلام أنه ابن زنا ويقولوا على أمه أنها بغي ولا المسلمين الذين يعتبرونه نبيا ومع ذلك دول ودول متحالفين ضد المسلمين الصورة كانت كده بالظبط في بداية الدعوة وإن مشركي قريش يروحوا لليهود في المدينة قبل أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود الجزيرة العربية عموما ونقول لنا حاجات نرد بها على هذا الذي يدعي النبوة ومع أن التنين عارفين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلقنوهم حجج فكأن هذه الآيات هنا بتشير الخصم الرئيسي لا يعترف بالانبياء السابقين ومع هذا عرت الآيات هذا الحلف بين هؤلاء وهؤلاء إن, إن كان في تعاون بين اليهود والنصارى المشرك العرب في مواجهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يجتمع هذا ويعاون اليهود المشركين الذين يعترضون على مبدأ النبوة بأنهم لا يستسيغون أن يوجد نبي يأكل طعام ويمشي في الأسواق وأنتم يا معشر اليهود تؤمنون بأنبياء كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وطبعا الآيات اللي نزلت بعد كذا لما انتقل الخطاب لليهود مباشرة لا ده مش مجرد ان هم بيؤمنوا بأنبياء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ده نسبوا اليهم النقائص والعيوب فنازل القرآن يدافع عن الأنبياء السابقين أنبياء بني إسرائيل الذين لم يقم اليهود بحقهم وطعنوا فيهم فجاء القرآن ليدافع عنه ثم تجد هنا التأكيد في قوله إنهم لا يأكلون التأكيد بإن وبالله كان القضية إن اللي يتشكك دايما التأكيد بيبقى رد على تشكك فإذا الآيات أنزلت تشككهم في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم طعنوا في نبوته لأنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق منزلت من يتشكك في نبوة الأنبياء السابقين فجاءت بالتوكيد هنا مع أن المسألة ليس فيها خصومة لكي تبين لهؤلاء القوم ما ممكن يقول لما كل هذا التوكيد والقضية مسلمة نقوله إذا كانت مسلمة فلماذا كانت مسلمة في حق الأنبياء السابقين ولم تكن مسلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القضية أيضا في واقع الأمر يعني الناس فيها طرفان ووسط فمشرك قريش ومن على شاكلتهم كان يريد أن ينزه الأنبياء عن أعراض البشرين فيقولوا عشان نؤمن لذول أنبياء يبقى ما بياكلوش ما يحتاجوش لتكسب يبقى يلقى إليهم الأرزاق هكذا إلى غير ذلك أما ال ال النصارى ف. ويرون و... أن هذه الأعراض البشرية لا تنافي الالهيه ده كلام في غاية العجب. يعني تلاقي الأنج اللي هم بتحكي قصة عيسى عليه السلام وعلقة يعني مع ان في تفاصيل كثيرة مقحمه ومبدلة إلا أنها في النهاية بتحكي قصة مولود ولد ونفست به أمه والتقم ثديها وختن وارسل إلى المكتب يتعلم وذهب إلى يحيى عليه السلام لكي يغسله في نهر الاردن بما يسمونه عندهم بالتعميد هذه التفاصيل مع ان بعضها قد لا يكون ثابت عندنا وقد لكن اجمالا تفاصيل بشر طب حتى بعد ما يعني صار رسولا وفي أثناء دعوته وأثناء إحيائه للموتة وإبرائه للاكمه والأبرص كآيات من عند الله كان يجوع والعجيبة ممكن تجد أحيانا أشياء تقول يعني أن الكاتب الإنجيل مزاجه تعكر مثلا في مسألة فاختلق قصة في يعني تحمل هذا المزاج المعكر إن هو طب لو جاع وأكل مفيش فيش مشكلة لكن النجاع جاع وصمم يأكل من تينا في غير أوان التين دي قصة موجودة عندهم فراح للتينا قال لها أثمري فلم تثمر مع إنه الإله في زعمهم يبقى جاع مش وعندهما ما زال هو الإله وراح للتينا قال لها أثمري فلم تثمر وبرضه هو ما زال الإله طب وعمل إيه فلعنها هي تعمل الدينة إذا كان خالقها هو مش خالقها أكيد وهذا لا يحصل من عيسى عليه السلام لكن خالقها لم يأذن لها أن تين في هذا الأوان فلعمه ودي عندهم شيء تيجي تقول طب اللي كتبها عايز منها إيه يعني عايز يقول إيه من وراها إذا كان وصلت له القصة دي على الأقل لمستخدمش معها أدنى طرق التنقه العقلي يعني القصة دي لا تليق بالنبي وفضل أنها تليق بإله ومع ذلك عندهم كل الكلام ده لا ينافع عندهم الإلهية ويزعمون أنه لهم طبعا أجوبة فلسفية يعني عجيبة جدا لا تخرج الأمر عن ما فيه من ثقافات مخالفة للعقل والفطرة أيام مخالف لكن احنا إن الأعراض البشرية لا تنافي الرساله لأن الله تبارك وتعالى اختار من البشر رسلا يجعلهم واسطة بينه وبين الخلق في إبلاغ الشرائع. بقضية أيضا قضية كبيرة جدا في قضية الواسطة بين الله عز وجل وبين الخلق كثير من المشركين يجعلون واسطة بين الله وبين الخلق في العباد يعبدوا المسيح يعبدوا الملائكة يعبدوا الصالحين وهذا كله من الشرك بالله تبارك وتعالى. وفي نفس الوقت يتوقفون في قضية الواسطة بين الله عز وجل وبين الخلق في الرسالة احتاج الخلق إلى واسطة في أمر الرسالة لأن لو أن الله تبارك وتعالى يوحي إلى كل إنسان كل إنسان يخرج يفعل ما يشاء يشرب الخمر مثلا وكما يحصل عند الديانات المحرفة يبيحوا لهم شرب الخمر طب ده عندكم في, في دينهم إلى الآن أنها محرمة يقولوا لا يعني روح القدس حل ببعض القساوسه وقال له كل شيء حلال كل ما يدخل الى المعده حلال خمر خنزير ومش مشكله فما دام يملك انه يدعي انه حل به شيء من الوحي يبقى اشترف تنكر عليه حكي اذا لابد أن يكون الكلام من الله تبارك وتعالى لاناس مصطفين يجمع الجميع على صدقهم وأمانتهم وأنهم لا يكذبون على الناس فضلا أن يكذبوا على الله يبقى لمن يقول دي حرام طب ليه نقول ده كلام الله مش كلام لفلان ولا علان ولا للثاني ولا للثالث لا ده كلام لرسل معهم آيات الصدق التي تجبر الجميع على التصديق بهم يبقى إذن لابد من واسطة بين الله وبين الخلق في إبلاغ الشرع طب العكس إنت عايز تقول يا الله عايز تسال الله تبارك وتعالى محتاج واسطة ليه انت مش محتاج تعرف تتكلم تعرب عن ما انت فيه هل الله تبارك وتعالى يحتاج, يحتاج من حاجب يحتاج من يبلغه حاجات الخلق وهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون اذا فاثبات وجود واسطة بين الله وبين خلقه في العبادة طعن في صفات الله تبارك وتعالى ونسبه النقائص والعيوب اليه ولكن لا بد من وجود واسطة بين الله تبارك تعالى وبين الخلق في أمر إبلاغ الرسالة وهؤلاء لا بد أن يكونوا بشر حتى يأنس الناس إليهم ولكن لهم مع كونهم بشر معهم الآيات العظيمة التي تبين صدقهم والتي تبين أنهم من عند الله تبارك تعالى وهم فوق أنهم يبلغون الشرائع بطريقة نظرية يطبقونها بطريقة عملية فيحصل بذلك تمام البلاغ كما قال توراك تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقترد كانت هذه الآية هي مفتتح هذا هذه المقطع من مقاطع الصورة الذي نستكمله إن شاء الله فكرة في المرات القادمة سبحانه وتعالى